124. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 125. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 126. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم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 وَمِنْ قَلِهِ كِتاب مسااءِمَا مَو وَرحْمَه وَهاد كِتاب مُصدَدِّقُ لِسَانَ النَّ رَبِي الذِرَ الذي نَظَلَم وَبُشْرال المُحْسلين.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 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُنْيَايَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 تَعِذَاننِي أَنْ أُخْرَرجَ وَقَد الْ خَلَنتِقُرون مَِا قَدل وَهُمَا يَسْتَغِيثَ لِ وَهُمَا يَسْتَغثَان الله وَلَكَ مِن إَِّ وَعدَ اللهَّهِ حَّ فَيَقولُ مَا هذاَذَا إَِّا أَسَطير الأوولين أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ 119. ولكل درجات مما عملوا 110. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون 111. ويوم يعرض الذين كفروا على النار 112. أذهبتم طيباتكم في 124. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون 125. واذكر أخا عادم إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وَقَدْ خَلَتْ النذر مِن قَبْلِكُمْ مُدْرُمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتُفْكِنَنَا عَن آلِهَتِنَا 124. بِمَا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 125. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون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 كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آمَنَكُم فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ 121. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 122. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون